كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَ لِمَآتِهِ وَيَقُطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِّمُونَ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم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 فلا تولوهم الأدبار وَمِن وَلِيْمَ يَوْمَئِذٍ دُبَرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا إلَّا قِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى أَفْئِدٍ فَقَدْ بَابٌ بِغَضَبٍ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 وَإِن تَتَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَإِن تَعُودُوا عُد وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انت قليل استضعفون في الارض تخافون تخافون اي يتخطفكم الناس فاواكم فَأَوْكَمْ وَأَيَّدَكُم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان عند الله اجرا عظيما يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا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 قُلِ اللهُ وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا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 ثمّ يلّبون والذين كفروا إلى جهنم ما يحشرون ليميّز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضٍ فيركمه فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم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 نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شيء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 وإذ رِكُمُهُم إذ التَّقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِي أَتَمْ فَثْبُتُوا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ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 إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا أُولَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأيات ربهم أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الذواب بعيد اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى إن يعلم لله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 يا أو بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجادوا في سبيل الله والذين أوى ونصروا لئلكهم المؤمنون حقا